لما شك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه في قوله وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا أنزل الله قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الآية تسلية له صلى الله عليه وسلم أي كما جعلنا الكفار أعداء لك يكذبونك ويتخذون القرآن الذي أنزل إليك مهجورا كذلك الجعل جعلنا لكل نبي عدوا أي جعلنا لك أعداء كما جعلنا لكل نبي عدو وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا الايه قد قدمنا ايضاحه في الانعام في الكلام على قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن الايه وقوله تعالى وكفى بربك هاديا ونصيرا قد قدمنا الكلام مستوفى على كفى اللازمه والمتعديه بشواهده العربيه في سوره الاسراء في الكلام على قوله كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقوله وكفى بربك هاديا جاء معناه موضحا في ايات كثيره كقوله من يهدي الله فهو المهتدي وقوله تعالى قل إن هدى الله هو الهدى وقوله ونصيرا أي وكفى بربك نصيرا جاء معناه أيضا في آيات كثيرة كقوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده قوله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا تقدمت الايات التي بمعناه في اخر سوره الاسراء في الكلام على قوله تعالى وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة كذلك لنثبت به فؤادك أي كذلك الإنزال مفرقا بحسب الوقائع أنزلناه لا جملة كما اقترحوه وقوله لنثبت به فؤادك أي أنزلناه مفرقا لنثبت فؤادك بإنزاله مفرقا قال بعضهم معناه لنقوي بتفريقه فؤادك على حفظه لأن حفظه شيئا فشيئا أسهل من حفظه مرة واحدة لو نزل جملة واحدة وقال بعضهم ومما يؤكد ذلك أنه صلوات الله وسلامه عليه أمي لا يقرأ ولا يكتب قوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان وأضل سبيلا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الكفار يحشرون على وجوههم إلى جهنم يوم القيامة وأنهم شر مكانا وأضل سبيلا وبين في مواضع اخرى انهم تكب وجوههم في النار ويسحبون على وجوههم فيها كقوله تعالى ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار الآية وقوله تعالى يوم تقلب وجوههم في النار الايه وقوله تعالى يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر وبيّن جل وعلا في سورة بني إسرائيل أنهم يحشرون على وجوههم وزاد مع ذلك أنهم يحشرون عميا وبكما وصما وذكر في سورة طه أن الكافر يحشر أعمى قال في سورة بني إسرائيل ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا وقال في سوره طه ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك آياتنا فنسيتها الآية وقد بينا وجه الجمع بين آية بني إسرائيل وآية طاها المذكورتين مع الآيات الدالة على أن الكفار يوم القيامة يبصرون ويتكلمون ويسمعون كقوله تعالى اسمع بهم وابصر يوم يأتوننا وقوله تعالى قالوا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون وقوله تعالى وراى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها اوضحنا الجمع في سوره طه في الكلام على قوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى وكذلك بينا أوجه الجمع بين الآيات المذكورة في كتابنا دفع إهام للضراب عن آيات الكتاب في الكلام على آية بني إسرائيل المذكورة وصيغه التفضيل في قوله انتم شر مكان وأضل سبيلا قد قدمنا الكلام في مثلها في الكلام على قوله أذلك خير أم جنة الخلد التي يعد المتقون والمكان محل الكينونة والظاهر أنه يكون حسيا ومعنويا فالحسي ظاهر والمعنوي كقوله تعالى قالوا ان يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكان الآية والسبيل الطريق وتذكر وتؤنث كما تقدم ومن تذكير السبيل قوله تعالى وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ومن تانيثها قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة الآية أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا بإذن الله لقاء آخر قريب حتى نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته